Want أَتِلَ أَصْحَابُ الْأُذُودِ النَّارِ زَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنْهُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَى الله على كل شيء شهيد إن الذي فلتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا En dan...